في يوم الجمعة من جاء متأخرا والمؤذن يؤذن إذا صعد الإمام للخطبة لما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يؤذن المؤذن ويأتي الداخل الذي جاء متأخرا ويقف ويردد خلف المؤذن. إذا قال الله أكبر يقول الله أكبر وهكذا يردد خلف المؤذن وإذا انتهى المؤذن من أذانه وقد انتهى من ترديده خلف المؤذن يقول الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث المقام المحمود الذي وعدته ثم يصلي ركعتي تحية المسجد والإمام يخطب وهو يصلي لا الترديد خلف المؤذن سنة والاستماع أمر واجب فقدم الواجب على السنة أول ما تدخل ولو كان المؤذن يؤذن فصلي تحية المسجد نجد من الناس من يقف ويردد فإذا شرع الخطي في خطبته يبدأ يصلي لا عليك أن تبدأ بتحية المسجد حتى تستمع للخطيب